ألا ترأفين بهذا العاشق هو عبد وهي حرة هو سلمها قلبه أما هي فأخرجته من قلبها جمع بينهما الرق ذات يوم فتزوجته ولما عتقت جعل الإسلام مصير زواجها بيدها فطلقت. فانفطر قلب مغيث ورجاها البقاء لكن بريرة رفضت احترقت أضلاعه وألهبت الدموع محاجره تذكره جدران البيت وأبوابه بطيفها الحبيب تنطلق يوما لبعض شأنها فيراها في طريق فيطير قلبه ويمشي خلفها يكلمها فلا ترد ودموعه تسيل على خديه لكن لا أمل ويظل هذا العاشق في طرقات طيبة يبكي حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم فأشفق على هذا القلب الذي عنا صاحبه فالتفت إلى صحابي معه فقال ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بالتعجب فهو نبي الرحمة نهض قائد الدولة من أجل هذا المواطن العبد فقصد محبوبته عل قلبها يلين ولما قابلها صلى الله عليه وسلم قال لها لو راجعته فإنه أبو ولدك نظرت له صلى الله عليه وسلم كوالد محب وقائد حان نظرت له وجلة أن يرغمها على العودة له فسألته يا رسول الله أتأمرني؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا أشفع تنفست بريرة وهدأت ضربات قلبها فقالت إن كنت شافعا لا حاجة لي فيه فانطوى المسكين على لوعة الفراق ومرارة الرق فليس له سوى الرضا بما قدر الله أما النبي القائد صلى الله عليه وسلم فلم يغضب من موقفها فالقلوب ليست بالأيدي لم يكن هذا المسكين هو وحده في قلب النبي مساكين شعبه كلهم في قلبه يحبهم يريدهم دائما حوله فيقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة فقالت عائشة لما يا رسول الله قال إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا ثم يوصي حبيبته بمساكين شعبه فيقول يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمره يا عائشة أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة لذا كانت الصديقة سخية لا تبقي شيئا من المال متى رأت فقيرا مسكين آخر غير معروف القبيلة قصير القامة ليس في وجهه مسحة جمال حدب صلى الله عليه وسلم على فاقته فعرض عليه أن يتزوج فتأمل الفتى فقره ودمامته فلم يجد ما يغري النساء فقال إذا تجدني كاسدا فقال صلى الله عليه وسلم غير أنك عند الله لست بكاسد بعد هذه الكلمات سعى صلى الله عليه وسلم بنفسه لتزويجه وكأنه ابنه وكأنه قطعة من قلبه فمن هي هذه الفتاة التي ستقبل بهذه المواصفات؟